حصريا على موقع دي كيمو. شكلك انا مين انا اللي مغيرني وازاي ده بحالي الماضي على نفسي محصرني ودايما يجي في بالي اللي حصل فيا مدمرني عشان ولا كان في خيال لما احكي لحد حكايتي ومعلش وروح اكمت كده فتره وهتعدي وانا مبهدش مصدقه عشان ما بعيش في حول وانا غبي كنت فكر ان الشربة هيبقى لي حاجة مفيدة فاكر كل ما اشرب دي حاجة هعرفان سكي بيها هاتريني باشرب الجنب الجنبي مشاعري ازاي داريها دورت عليها في بنات الدنيا ومش عارف الاقيها اردسو هاجم بعد للعبطال الخمسه علينا احنا الضار السلام عادي خط احمر دي لعزو اقوط على خط النار ايكين جا الخلف وجه مشرف دم العبطال من الرمل الارض توهج عاد الخلف جميرا هات يا حد عنكات شوفوا بس الايام بتغير آه لو ولدت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 وبرغم البعض برغم الهجر برغم خيانتك ليا وبرغم اللي انت عملتي معايا واللي مقصر فيا وبرغم اللي مسببلي مشاكل ومعانا ضرر نفسي لو قلت لي اسف انا هنسى عشان لساكي تسكني فيا وني في نفس سائل المسوى انا ما ولا في فيروس اسمه نداله طلعوا من الجو ملبي بيحبني يبقى مرحنا لما بحب بكى قلبي عمال بجري وراك كل حد ما نفسياتك تهائي مش باقي اللي انا عملت لكم ايه طب لي انا باين وقفلت بجد خلاص عليا وعاليك كنت بفكر عاتبكم بس انا كده بعمل قيمة انا كلما سأل حد عليك بيرد علي اشتيمة وكسن بالله والكتاب انكو جدعنا وياك جريمة علشان ما فيكوش ولا واحدة الباب يضوي اني سليمة كنت بحبك حب الناس بتشوف ويقولوا يا بختك وعملت اللي ما يعمل علشان من بتبوك يا بس نصبنا قدر يغلبنا و ما بعيش حتى بقابلي لسه انا فاكرك لسه انا عشقك لسه جسانك نكياني حدك اني في قلبي اكيد واجعاني حيما انا فاكرك بطلب قوع في يوم قلبك انساني هو واني تشاف وانتم شافاف ألف ومية يالا مش بيخاف التينج ده دي الخلاف في الرمل يا بسيط وعالي مدي خلاف اخويا البيت بوت. لما بيتكلم كله يهز مدي خلف مش جاي. المثال مودي قلب اخواته عادل خلف معروف زعيم دعمه باساس انتم مين عادل خلف بنده قديم وسهج رجاله مش هنقول في معروف كل الجمهورية اخويا ده الغالي ابا عليا الجنرال ساهر بحرية ساهر بحرية اسمه يجب ايه حزده خمس عليه انت واجهه لمحرم به محمى علي ده النزيل محمى علي هو التوريه وقف على جنبه طاق النور ممنوع اللعب مع النسور هنقوله يا بقى ساد المرور سعيد بش حاته ده اساد مصر موديكي يا حسمه ده مركا فأي وقت داري حسرين يعني ميش تتفين موكا بس نكوشو هتشوف مقاكل محمى غلابسو هكشاهدلو المسجيل عم مجالو محمى غلابس حلو يا بخالو هيس ومعدي اهتح لب